والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما ألا ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا الآخرة يا عائلا فنرنا فأما فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث